إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ونهار فالله يقدر الليل ونهار علم ان لن تحفوه فتابع عليكم علم ان لن تحفوه فتابع عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران عَلِيْمًا أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَضَاهِرٌ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قول من خفن الله واقمون يقاتلون في سبيل الله اقرا ما يسر منهم اقره ما يسر منهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا واقيموا الصلاه وآتوا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم واستغفر الله استغفر الله إن الله غفور رحيم الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر وربك فكذب وربك تكذب وثيابك فتهدر وثيابك فطهر والرجد فاهجر, والرجد فاهجر ولا تمن تستكبر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فَاِذَا نُطِرَ فَنَقِ فَاِذَا نُطِرَ فَنَقِ فَبَالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ فَبَالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ, يسير على الكافرين غير يسير رَنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا كَوْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا وَجَعَلْتُ لَهُم مَالًا مَمْدُودَا وَجَعَلْتُ لَهُم مَالًا مَمْدُودَا وَبَنِينَ شُهُودَا وَبَنِينَ شُهُودَا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدَا ومهد أَّ يَوق م أن أزيد ما يوق م أن أزيد كلََّ ك إهُ كان لآيات عنيد إِهُ كان لآاتنا عنيد